وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَى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 اِذَا تَرَدَّتْ إِن عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِن لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نارا تلضى لا يصلها الا الاشقام الذي كذب وتولى وسيجنن بها الاتقام الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا بتغ جَ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم وَلَا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون